الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا يلّي عطانا ايمان نولها من فضله الضافي عطينا الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا يلّي عطانا ايمان نولها من فضله الضافي عطينا. واليوم صارت جنة أحلام تزخر بفل وياسمينة قام الوطن بتخطيط ونظام زان وتزخرف وبهبهينة دولة تطور عز واسلام وبين الأمم دولة بنينة والشعب متهني بالأنعم ارتاح في هذه السنين الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا يلي عطانا ايمان ويلهام من فضله الله في عطين عطانا خير ونعم و الحمد له واجب علينا يلي عطانا ما و الهام من فضله الله في عطينا و جهود عوام و... نسعى لمجد له عنينا شامخ وفيه ترفى العلام ونسعى لصلح المسلمين ننبذ لي ذي واشي ونمام نترك كلام الواشيين الله عطانا خير ونعم والحمد له واجب علينا الله عطانا خير ما واجب علينا اللي عطانا يما ولا هام من فضله الله في عطينه من فضله الله في عطينه